الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي ألا الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا كل نفس يذوق والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجد فيها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين <تصفيق> صبروا على ربهم يتوكلون وكأي لا تحمل رزقها الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها I'll <laughs> What? Oh. الله يبسط الرزق لمن يشاء All الدار الآخرة لا هي الحيوان Quan بسم الله الرحمن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 I yeah. Yeah. وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرنا